119. وبئس الورد المورود 110. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 111. بئس الرثد المرفود 112. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّ لَنَنَوِّفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً 119. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 110. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وَجَ أَنْكَ فيِي هِ الحَقّ وَمَوْعِضَنتُ وَذِكْرَالِمُؤمِنين وَقُلَِّذينَ لا يُؤمنِنُونَ مَلُوا علىى مَكَانَةِكُم إِا عَامِلُون وَ تَظِرُون إِ مُ تَظِرُون وَلَِّهِ غَب السَّمونتِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 126. ألف لام رى تلك آيات الكتاب المبين 127. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُّبِينَ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 إَِّ رَبَّكَعَليِيمٌ حَكِيم لََد كَانَ فِي يوسُفَ وَإِخْوَتِه آيَةُ للِسَّائِلين إِذْقالَاُ لَ يوسُبُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِنا وَنَحْنُ صبَث وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِ أَبَانَ لَ فِي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 وَالْقَوْمُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزَنُنَّ إِن تَذْهبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ 114. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 115. وجاءوا أباهم عشاء 111. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 112. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 113. وجاءوا على قميصه بدم كذب 114. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل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 وَكَذٰلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱ ٱظَّالِمُونَ ولقد همت به وهم بها لأولاء رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لدلباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبره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 اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ تَكَذَّبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ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 اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن متكاواتت كل واحده منهن السكين وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَ قَدْرَوَاتتُ عَن نَّفْسِهِ فَسْتَعْصَنْس وَل إِلَّمْ يَفعَمَا آممُرهُ لَا يُسْجَنًاَّ وَلكُونَ مِنَ الصَّغِرين قَالَ رَبِّ السِجِنُ وَأَحَبُّ إلََّْ مِماَا يَدُعونَنِي إلَْ وَإِلَّا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين 112. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 113. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 119. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 110. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء 117. سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 118. إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا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 119. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين 110. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ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 إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سد عن شداد يأكل لما قدمتم لهم إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون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 أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين